وهذا التحذير لأهل الإيمان من موالاة الكافرين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على عقابكم فطاعتهم ما هي إلا خسارة وطاعتهم ما هي إلا سبب لسقط الله سبحانه وتعالى عليكم فإنهم لن يقنوا عنكم شيئا بل الله مولاكم فتكون ولاية له وحده سبحانه وتعالى لأنه لا ينفعكم ولا يجلبونكم نفعا ولا يدفع عنكم ضرا إلا هو جل وعلا ففيه تنبيه منه سبحانه وتعالى أنه لا يجوز ولا تكافرين بل يجب إخلاص ولا الله وحده سبحانه وتعالى لأنه بيده كل شيء سبحانه وتعالى ما ترجونه من النصر والظفر وغير ذلك ما هو مرجون لكم فإنه بيد الله سبحانه وتعالى أما هؤلاء المخاذين فلا يغنون عنكم شيئا وقد تكلموا وقد أحاولوا زحزحتكم عن الدين وإبعادكم عن الدين خلاص بعد هزيمة أحد ليش ما نرجع إلى كان عليه من قبل من الشرك بالله سبحانه وتعالى ومحمد قد مات فهؤلاء إن في تلك المقولات يردوكم على عقابكم فتنقلب خاسرين فهذا باب خسارة طاعة الكافرين باب خسارة بل الله مولاك وهو خير الناصرين أنتم ترجون النصر فهو من عند الله جل وعلا ثم ذكر لهم سبحانه وتعالى وبرهن لهم موالاته أنه سيلقي في قلوب الذين كفروا الرعب إذا حصلت موالا الله سبحانه وتعالى ولاكم الله جل وعلا فإنه سيبين لكم ماذا يسمع بهؤلاء الكافرين سيلقي في, قلوبه في قلوبهم الرعب أي الخوف الشديد بسبب الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا سيأتي ولكن هذا مختصر بين يدي تفسير الإمام رحمه الله تعالى وإلا سيذكر نحو هذه المعاني قال رحمه الله قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تطيع الذين كفروا يعني اليهود والنصارى وقال علي رضي الله عنه يعني المنافقين الذين كفروا فيه خلاف بين العلماء فمنهم من خصهم باليهود والنصارى ومنهم من قال هم المنافقون يعني المنافقين كما قال عليه وقيل يعني المنافقين في قولهم من المؤمنين عند الهزيمة ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينهم وقيل هي عامة في مطاوعة الكفرة والنزول على حكمهم فإنه سيجركم إلى موافقتهم على الكفر بالله سبحانه وتعالى وهذا أقرب يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا سواء كانوا من المنافقين من اليهود والنصارى من غيرهم فهي عام في مطاوعة الكافرين والنزول على حكمهم فإنه يجر إلى الموافقة يجر إلى الموافقة وإلى المولاة وإلى المتابعة وإلى الدخول في دينهم والعياذ بالله وكثير من أهل الإسلام لما طاوعوهم ونزلوا على حكامهم جرواهم إلى الكفر بالله جل وعلا جرواهم ولن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فهم ما منكم منك بالقليل من وإنما هذه بداية فقط وإنما هذه بداية للنهاية وإلا ما يكتفي أهل الكفر من أهل الإسلام بالشيء يسير بل لا بد من تحقيق الغاية التي هم فيها وهي الكفر بالله سبحانه وتعالى فالله يحذر من طاعتهم فإنها تجر إلى الموافقة وتجر إلى الكفر بالله جل وعلا إن تطيع الذين كفروا يردوكم على عقابكم يردوكم عن دينكم فتنقلب خاسرين خسر الكبرة صار الكبرى, الكبرى والعيال بلاه تخسر الدنيا وتخسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران مبين فالحاصل هذه الآية فيها تحذير بلغ من الله جل وعلا من موالات الكافرين فإنها تجر إلى الخسران المبين وإلى الارتداد عن الدين والعيادة بالله وهي عامة في طاعة اليهود والنصارى والمنافقين وغيرهم من الكافرين وليست خاصة بكافر دون كافر بل هي عامة فلا تجوز طاوعة الكافرين وموافقة الكافرين والنزول على حكمهم فإن النزول على حكم حكم الكافرين هذا سيجر إلى الموافقة في الدين ونسأل الله العافية نظر إلى بعض ولات الأمور صلحهم الله هداهم الله جرهم أعداؤهم إلى أن أوصلوهم إلى مضايق ما يخرج يخرجوا منها ما يخرج يخرجوا منها أبدا فتنازلوا عن أشياء كثيرة من الدين بسبب أنهم تدرجوا معهم وأيضا داهنوهم وتنازلوا عن دينهم فمرضوا منهم داخل الذي وقفوا عنده فأرادوا أكبر من ذلك فرضوا عليهم جمقراطية فرضوا عليهم كفريات والعياذ بالله وهم كلما جاء شيء استقبلوه كلما جاء شيء بعضهم لا عن رغبة ولكن عن خوف, عن خوف لا عن رغبة في هذه الكفريات ولكن عن خوف على كرسي وعلى السلطة وبعضهم العياذ بالله هو ابنهم البار فقد في أحضانهم وتعرع عندهم وآخذ الكفر بالله سبحانه وتعالى وآخذ فرضه على المسلمين مثل بشار وغير بشار من الكافرين العياذ بالله والده قبل وهكذا في هؤلاء أخذ الكفر بالله سبحانه وتعالى عقيدة ورغبة فيه, ورغبة فيه وبعضهم صاحب دنيا ونسى الله العافظ وهو على خطر عظيم ومرتكب كبير وإجرام مبين هل على خطر لا شك الحاصل الآية فيها هذه الأطوال التي سمعتها إن تطيع الذين كفروا يردوكم فقيل المقصود بهم اليهود والنصارى وقيل المقصود بهم المنافقين الذين قالوا لكم عند الهزيمة في أحد ارجعوا إلى إخوانكم وادخلوا في دينكم ذهب محمد مات محمد عليه الصلاة والسلام فلا داعي البقاء على ما أنتم عليه فلو كان نبيا ما قتل ولو كان نبيا ما حصل له الشج في رأسه وما كسرت رباعيته كيف ذا انخل الشكوك وأرى بإدخال الشرع على المسلمين ولكن الله ينزل وحيه تثبيتا لأهل الإيمان ودفعا لمثل هذه الشبه التي يبثها المنافقون والكافرون وهذه الأدلة من الأدلة الخذيرة في الكتاب السنة في الردود على الباطل والتحذير من أهل الباطل تحذير منهم سواء كانوا كافرين أو منافقين أو من أهل الإسلام المنحرفين كلهم حذر المس... الإسلام منهم ونهى المستقيمين عن الدنوء من طريقهم كان من هؤلاء ومن هؤلاء وكل بحسبه كل بحسبه لكن يستمعون في التحذير منهم وقيل الآية عامة كما سمعته هذا الأقرب فالآية عامة في مطاعه ال... كفرة والنزول على حكمهم فإنها تجر إلى الشر والعياذ بالله قال قوله تعالى يردوكم على أعقابكم أن يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله يردوكم على أعقابكم يرجعوكم إلى ما كنتم عليه قبله مما لجاكم الله سبحانه وتعالى منه بفضله ومنته ورحمته وصرتم أهل توحيد بعد أن كنتم أهل عبادة للأوثان وشرك بالله سبحانه وتعالى فهؤلاء يسعون جادين لإرجاعكم إلى ما كنتم عليه قبله فتكونون سوا قد لو تكفرون كما كفروا فتكونون سوا فهم يسعون في هذا ويرغبون فيه جداً أهل السلام وصلاحهم الله بعضهم ما عنده قناعة بهذا الخير، فمثل هذا السني الارتداد العياذ بالله فلا يثبت إلا القناعة أهل الغناعة بالإسلام، وأن هذا الذي يوصله الله وهذا الذي يكون سببا بالفوز بإذن الله سبحانه وتعالى، وغير ذلك من السبل ومن الطرق، فإنما هي سبل عليها شياطين والعياذ بالله، فما من سبيل الله عليه شيطان يعل الناس ليه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله فهذه السبل يدعو إليه الكافرون, الكافرون قال يردوكم على عقابكم أن يرجعوكم إلى أول أمركم الشرك بالله الشرك بالله فتنقلبوا خاسرين مغبونين هذا هو الغبن الأعظم والله غاب أن الشخص ينقلب كافر والعياذ بالله يرتد عن دين فيخسر الدنيا الآخرة قال قوله تعالى أو قال ثم قال بل الله مولاكم أي ناصركم وحافظكم على دينكم بل الله مولاكم وهو وليكم فينصركم سبحانه وتعالى عليهم استغنوا به جل على عن غيره استغنوا به عن هؤلاء الكفار المشركين واستعينوا به وأطيعوه دونهم فإنه هو الذي ينصركم جل وعلا وهو الذي يتولى شؤونكم وأمركم وهذه بشارة من الله جل وعلا لأهل الإيمان وأنه سيتولى أمورهم بنطفه ورحمته جل وعلا ويعصمهم من أنواع الشروع بل الله مولاكم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور فمن كان الله وليه أخرجهم من ظلمات الشرك وحنادس الجهل إلى نور الإيمان والتوحيد ومن تولاه الكافر الكافرون فالعكس وعلى الضد تماما ومن تولاه شيطان كذلك أيضا على الضد تماما وعلى العكس الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم طاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات على العكس فمن تولاه الله كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي من عادني ونيا فقد آذنته بالحرب ولا يزال عبدي وليه يتقرب إلي بالنوافل بعد أن ذكر الفرائض ومن تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فمن تولاه الله أحبه سبحانه وتعالى وسدده في جميع جوارحه وفي جميع ما يأتي ويضر حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده ورجله التي يبطش بها ويمشي بها وإنما لفو نشر هذا ورجله التي يمشي بها ويده التي يبطيش بها ثم فأيد أخرى ولئن سألني لا أعطينا ولئن السعادني لا أعيدنا وكم حاجة العبد لله سبحانه وتعالى وفقر العبد لله جل وعلا فهو كما تعلمون حاله فقير احتاج لأن يسر ربه حتى على مستوى الملح والأشياء الضعيفة ما يملكها ما يملكها مسكين ما عنده شيء لولا أن الله ملكه وأمكنه منها والله لا يستطيع أن يصل إلى شيء حتى الأشياء التي هذه الحقيرة الطمير والنقير لا يملك شيء منه كما في الحديث الآخر الذي فيه يا عبادي حديث أبي ذر في مسلم وهو يقول يا عبادي يا عبادي مبين أنه كان عاريا فأغناه الله خساه لفظ يا أخوان يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي فجعلته بينكم محرمة فلا تظالموا يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم إلى آخر الحديث العظيم حديث أبذر حديث عظيم فيه بيان فقر العبد وأنه عار ما لم يكسه ربه سبحانه وتعالى جائع ما يطعمه يطعمه المولى جل وعلا الذي يطعم ولا يطعم سبحانه فالحاصم تولاهم الله الصحابة ونجاهم من مكر الماكرين وإلا مكروا بهم جدا في أحد ممن هم في الصف من المنافقين وزعزعوا صفهم وخلخلوا قواهم وأضعفوهم أضعفوهم وادخل ربما في بعضهم ممن كان يسمع لهم ربما دخله شيء الشيطان داخل بشيء من ذلك وهو غير معصوم ممن كانوا فيكم سماعون لهم من الطيبين ومن الأخيار ربما كثرت ما يدور من الحديث من هنا وهنا فإنهم ربما يسمع فقد سمع من, من تعلمون لحادثة الإفت سمع من سمع وتكلم بشيء من ذلك وعاتبهم ربهم سبحانه وتعالى وحذرهم من السماع المنافقين ورب صالح يقع بشي لأنه غير معصوم غير معصوم ربما يقع بشي من ذلك فلذلك يحذر المؤمن من السماع لأهل الأهواء وفيكم سماعون لهم يحذر المؤمن من السماع لأهل الأهواء ومن الجلوس عند هؤلاء أصحاب ريال فإنهم سيضرونك فأولا صعابة ويسمعوا الوحي ويرون الوحي وشاهدون وحصل ما حصل فكيف بي وبك فهذا تحذير من الجلوس عند أهل الأهواء وتلقي العلوم عندهم والسماع لهم قال ثم قال بني الله مولاكم وهذا إضراب عما تقدم مما هو مفهوم من تلك الآية فإنهم لا يغنون عنكم شيئا بل الله مولاكم إن أطعتموهم لا يغنوا عنكم شيئا بل الله مولاكم هو الذي يغنيكم سبحانه هو الذي يتولاكم جل وعلا فهذا اضراب عن مفهوم متقدم من الآي المتقدمة أي أولئك إذا طعتموهم ما أغنوا عنكم شيئا ولا ينفعكم شيء بل الله هو مولاكم ينفعكم سبحانه وتعالى أما هل عن imag فليس بأيديهم شيء فلا يقدمون ولا يؤخرون قال ثم قال بن الله مولاكم ناصركم وحافظكم على دينكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا قال قوله تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعباء وهذا كما ترون التفات عندهم من الغيبة إلى التكلم فإن الله قال وهو خير الناصرين هذه غيبة ثم التفت سبحانه وتعالى إلى التكلم فقال سنلقى في قلوب الذين كفروا بأن عظمة ما سيلقى على قلوبه من الرعب الشديد والخوف الشديد فلفته من الغيب هنا إلى التكلم لبيان هذا الأمر العظيم الذي Sillقي على قلوب أولئك في قراءة سيلقى على الأصل سلقى في قلوب الذين كفروا بعد أن قاله خير الناصرين سيلقى في قلوب الذين كفروا على الأصل لكن هذه الآية الأخرى أو القراءة الأخرى فيها الكفات من الغيب الذي دل عليه وهو خير الناصرين إلى التكلم وذلك تنبيها على عظم ما سينقيه على قلوب أولئك مدبرين من المنافقين ومن الكافرين أيضا وفي قراء سينقي جريا على الأصل لأنه تقدم غيبة فهذا الكلام تابع لما تقدم لكن هذا الكلام في انتفات من الغيبة إلى تكلم بنوع العظمة <تصفيق> قال رحمه الله قوْلُهُ تَعَالَى سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ وَذَلِكَ أَنَّ بَسُفْيَانَ وَالْمُشْرِكِينَ لَمْ ارْتَحِلُوا يوم أحد مُتَوَجِّهِينَ نَحْوَ مَكَّةَ انْطَلَقُوا حَتَّى إِذَا بَلَغُوا بَعْضَ الطَّرِيقِ نَدِمُوا وَقَالُوا بِئْسَ مَا صَنَعْنَا قَتَلْنَاهُمْ حَتَّى إِذَا لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ إِلَّا الشَّرِيدَ تَرَكْنَاهُمْ انْدُ الشَّرِيدِ أَوْ شَرَدَمَ شَرِينًا مِنْ الذين ذهبوا ذهبوا فروا حتى إذا لم يبغى منهم الشريد لعل المقصود هنا الذين ذهبوا وفي ابن الجوزي الشردمة حتى إذا لم يبغى منهم الشردمة تركناهم كان يبغى نصاص الجميع ما بقي لنا يسير بعدهم هربوا لو تابعناهم وطردنا بعدهم هؤلاء الشريد لا لهم واستأصلنا محمدا وأصحابه استأصلنا محمدا وأصحابه انتهينا منهم الآن هذه ما فعلنا شيء سيبقى أولئك سيرجعون إلينا سيرجعون إلينا انظر الكافرين كيف حبلهم على الإسلام وبغضهم المسلمين هم يودون استئصال هذا الخير وأهل الخير وما يقنعون كما سمعت فيما تقدم بشيء يسير يطمعون في الأعظم إذا تمكنوا من يسير قال قتلناهم حتى إذا لم يبقى منهم الشريد إلا الشريد تركناهم ارجعوا فاستأصنوهم فلما عزموا على ذلك قذف الله في قلوبهم الرعب حتى رجعوا عما هم به وهذا إن لم يترك سبب لكن هذا السياق لا يدل عليه أن الله ألقى في قلوب أولئك الكافرين الرعب الخوف الشديد ألقاه في قلوبهم فربما هموا بالرجوع فخافوا وتابعهم المسلمون إظهارا للقوة تابعوهم وذهبوا بعدهم وهذا من الحربية حتى لا يظن العدو بك أنه قد أثخنك وأثقلت جراحا وأتعبك بحيث أنك لا تستطيع أن تقاومه فرسول الله من سياسة الحربية عليه الصلاة والسلام المتينة التي أعانه الله عليه أنه ذهب قبل الحق حتى لا يظنوا أننا ضعفنا ولا نستطيع مواجههم ولحيط بهم ثم خافوا لما رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعدهم خافوا وما طمعوا في الرجوع ما طمعوا في الرجوع قال رحمه الله قوله سنلقي أي سنقلف في قلوب الذين كفروا الرعب والخوف وقرأ أبو جعفر وابن عامر الكسائي ويعقوب الرعب بضم العين وغرى الآخرون بسكونها غرى الآخرون بسكون العين قراءتان سبعيتان بضم العين وبإسكانها بما أشركوا بالله أي بسبب شركهم فالمعاصي أخوان من أسباب الذل والخوف وأعظم المعاصي الشرك بالله والكفر بالله جل وعلا فهي من أعظم أسباب الخوف في القلوب أن الشخص يكون عاصي لله فتجد يخاف من كل شيء خاف من عدوه خاف من الجن خاف من أدنى من ذلك بسبب المعاصي التي امتلأ قلبه بها فتجده جمانا في غاية الجبن والخوف أما صاحب التوحيد صاحب عقيد السليمة تجده غاية شجعة والإقدام هؤلاء المشركون لا تظن أنهم شجعان والله فعندهم ما عندهم من الخوف والدعر الذي أنقى الله في قلوبهم بسبب معاصيهم وشركهم وكفرهم بالله جل وعلا والله قد وعد وتوعد قد توعد بهذا الوعيد سنلقي في قلوب الذين كفروا في قلوب الذين كفروا الرعب بما اشركوه هذا وعد الله وعيده أنه سينقي الخوف والدعر, والدعر في قلوب المنافقين وفي قلوب أيضا المشركين وهذا حاصل وإنما هم أصحاب حبوب لآن في العصر هذا إنما هم أصحاب حبوب لا يقدمون في المعارك إلا بالحبة هذه فإذا أكل الحبة خلاص نفختها فإذا ذهبت صار مثل الهر صار مثل بغاية الخوف وربما يبكي إذا مسكوه جند الله وأهل التوحيد وربما يبكي بعدها لأنه ذهبت تلك النعشة بالحبة ذهبت فلا يتقدم أهل المعاصي وأهل أهل الحراف في معاركهم إلا بالحبة الآن لا يتقدمون إلا بهذه الحبوب وهذا مما يدل أن المعاصي أسخنتهم وأسخلتهم وأدخلت في قلوبهم الرعب والله قد قال سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا وهكذا كل صاحب معصية فإن يناله شيء من الخوف يناله شيء من الخوف والرافض الله ماهم شجعان الرافض لا وإنما كما سمعته مما علمه إخواننا منهم أنهم يستعملون مثل هذه الحبوب فيقتومون المعارك ربما يواجه دباباً وكانت دون التعجب منهم في مواجهتهم للدبابات. فإذا بالأمر يتضح مع الأيام وأنهم ليس الحجة عنه وإنما هي حبوب سيعملونها فقط هي التي يعني يقدم على الدبابة قال وقال آخرون بسكونها قولوا بما أشرقوا بالله ما لم ينزل به سلطانا حجة وبرهانا حجة وبرهانا وسميت الحجة سلطانا لقوتها على دفع الباطل كما قال بعضهم فالله يقول بما أشركوا بالله ما لم ينزل منه ما عندهم علم وما عندهم حجة وبرهان على ما هم فيه من الكفران ما عندهم شيء من ذلك وإنما أهوات تتلعب بهم وتتجارب بهم أما حجة وسلطان ما عندهم والله سبحانه وتعالى سمى الحجة سلطانا لقوتها على دفع الباطن أو قالوا لوضوحها وإنارتها أو لحدتها ونهودها فسماها الله سلطانا فلذلك سمون الحكام سلاطين لأنهم لهم نهود ولهم قوة لهم حجة من الله سبحانه وتعالى يسمون سمون بالسلاطين لقوة نهودهم ولقوة أيضا كذلك حجتهم في الغالب ولسي من مستقيم منهم فإنهم لهم حجة من الله جل وعلا وهكذا أهل العلم أهل سلطان وأهل حجة وبراهين فهذا هو سبب تسمية أو سبب تسمية الحجة بالسلطان قال رحمه الله قولوا بما أشرق بالله ما لم ينزل به سلطانا ما هي الباها هذه بما أشرق بالله ما هي الباها هذه سببية وما هي ما يا إبراهيم بما أشرق بالله ما هي ما هذه عندك نافية وعندك زائدة وعندك غير ذلك. اختار لك واحد من نافية وزائدة ها؟ موصلة من الذي مصبرية نعم بشركهم ويصلح موصلة لكن مصري عقرب بما أشركوا أي بشركهم بسبب شركهم بالله ما من نزل به سلطانه والثانية موصلة الذي لم ينزل به بدني العائد ولكم العائد جزما موصلة ثانية لكن أولى الأقرب أنها مصريه بشركهم بالله الذي لم ينزل به سلطان قال حجة وبرهانة ومأواهم النار مأواهم النار وبئس مثوى الظالمين مقام الكافرين هذا آخر ما ذكروا عن هذه الآيات وقوله مأواهم أي مسكنهم ما فسره ومأواهم النار أي مسكنهم ونزلهم النار وقوله بئس بئس من أفعال الذم كما تعلمون أي بئس هذا المسكن الذي يستقرون فيه بئس هذا المسكن وبيئس متوا الظالمين أي بئس المسكن مسكنهم وهو النار ونسأل الله العافية والسلامة قال صديق حسن خان رحمه الله وفي جعلها مأواهم بعد جعلها مأواهم ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين فذكر المثوى بعد المأوى ولم يقولوا وبئس مأوى الظالمين وإنما قال وبئس مثوى الظالمين وذكر المأوى أولا لماذا ما هي الحكم في هذا هي النقطة قال صديق حسن خان في جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم الرمز إلى خلودهم فيها أي إشارة رمز إشارة فهذه النقطة من جعل النار مسواهم بعد أن جعلها, جعلها مأواهم إشارة إلى أنهم خالدون فيها لا يخرجون منها لأن المسوة مكان الخلود مكان الغرار الذي لا يخرج منه الشخص تجد العوام أو بعض الناس يقولون فلان انتقل إلى مسواه الأخير يعني القبر وهذا خطأ إن من قبر برزخ ولسمة الأخير فالمثوى يستعمل في محل القرار والمحل الذي يمكث فيه شخص المحل الذي يمكث فيه وأما المأوى الذي يأوي له يرجع يأوي يرجع ويخرج منه يأوي ويخرج منه فمكان مكان المأوى مكان رجوعه وأما المثوى هو مكان القرار والاستقرار، مكان القرار والاستقرار، فهذه العبارة خطأ ولا ننتقل إلى مثواه الأخير ما هو مثواه الأخير هذا أبدا في المثوى الشاد استعمال المثوا في مكان القرار الأخير قال صديق وفي جعلها مثواهم بعد جعلها مأواهم رمز إلى خلودهم فيها فإن المثوى مكان الإقامة المنبئ عن المقص والمأوى المكان الذي يأوي إليه المأوى المكان الذي يأوي إليه والمثوى مكان الإقامة المنبئ عن المقص والاستقرار في هذا الشيء والماوى المكان الذي يأوي إليه وقدم الماوى على المثوى لأنه على الترتيب الوجودي يأوي ثم يثوي يأوي ثم يثوي فقدم الماوى على المثوى لأنه على الترتيب الوجودي الشخص يأوي ثم يثوي يستقر ثم يستقر فهذه نقطة التعبير بالماوى فيما تقدم ثم بعد ذلك قال الله سبحانه وتعالى وبئس مثوى فجمع بين المأوى وبين المثوى إشارة إلى خلودهم وأنهم خالدون في النار لا يخرجون منها فإن المثوى المكان الذي يقيم فيه الشخص الذي ينبعك عن المكس والمأوى هو المكان الذي يأوي إليه ويخرج منه يأوي إلى هذا الشيء والله أعلم هذا إنما استنباط استنباط والتماس نكت من الآيات وهؤلاء ناس يغوصون في المعاني يقوصون في المعاني ولا سليم أهل البلاغة تجدهم رقزون على مثل هذه المعاني ومأواهم النار وبئسة مثوى الظالمين لماذا لم يقولوا بئسة مأواة الظالمين وإنما قال مأواهم النار وبئسة مثوى الظالمين قال أهل التفسير أو هل البلاغة أن المقصود بذلك إشارة إلى الخلود لأن المثوه مكان استغرار الذي يثوي فيه ويمكث فيه والله أعلم لا بس مطيفة طيبة ونقطة طيبة